مع حكم الصدقة على مطلقة معها ثلاثة ابناء كانت تعيش في مستوى معين وتمسك بهذا المستوى حيث أنها تستخدم هذه الصدقات في الاشتراك بالنوادي والتعليم المدارس الخاصة فهناك غيرها أولى طبعا نعم ينبغي على من يعمل على هذه الصدقات أن يستوثق من حاجة هذا الشخص وهي الحاجه المعتادة لا التي يكون فيها اسراف أو زيادة عن المعتاد أو زيادة عن المعتاد